أشكر نعمتك التي أن عمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخل kä ti ذلك